قال الله تعالى في سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل صدق الله العظيم فما هو مسجد الضرار وهل يوجد له شبيه في مساجد هذا العصر هذه الآية نزلت في جماعة من المدينة أرادوا أن يبنوا مسجداً يصلي فيه الرسول ويباركه كما صلى في مسجد قباء وباركه فلما بنوه دعوا الرسول للصلاة فيه وكان خارجاً لغزوة تبوك فوعدهم إن عاد فأخبره الله بأن المسجد ليس خالصاً لله بل بني للضرار والانصراف عن الصلاة في مسجد الرسول واستقبال أبي عامر الراهب الذي فر إلى الروم وتنصر وطلبوا عودته فأمر الرسول بإحراق المسجد وهدمه يقول القرطبي في تفسيره قال علماؤنا أي المالكية لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا يصرف أهل المسجد الأول عنه فيبقى شاغرا إلا أن تكون المحلة أو المكان كبيرا فلا يكفي أهل هذه المحله مسجد واحد فيبنى حينئذ إذا لم يتيسر له مكان بعيد يبنى فيه وقالوا كل مسجد بني على ضرار أو رياء وسمعة، فهو في حكم مسجد الضرار، لا تجوز الصلاة فيه. ثم ذكر القرطبي أن من فعل أي شيء بقصد الاضرار بالغير وجب منعه. وهدم مسجد الضرار له حيثيات، وهي الاضرار والكفر والتفريق. وإيواء المحاربين لله ورسوله ومن هنا اذا بني مسجد في منطقه وبخاصه اذا كانت مساجدها كافيه يراد بذلك تفريق كلمه المسلمين او الاضرار بالناس باي لون من الوان الضرر عقيده او سلوكا وتجتمع فيه بعض الجماعات الخارجه عن حدود الدين لأنهم يكفرون غيرهم مثلا أو يستحلون حرماتهم أو يريدون بذلك رياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه على ما رآه علماء المالكيه كما ذكره القرطبي وبهذا لا بد من اعتبار النية والنظر إلى الأثر المترتب على بناء هذه المساجد والأمر يحتاج إلى دقة وحكمة في المعالجة والتوعية لها دخل كبير في هذا الموضوع والله أعلم